وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْفَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاَعْتَوْا وَقَادِمْنَاهُ إِلَى مَا يَوْمٍ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا خَيْرٌ مُّسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مقيلا. يوشق انقض السماؤ بالظلام ونزل الملائكه تمتنزل الملك يوم يذن الحق للرحمن الملك يوم الحق للرحمن وكان يوم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 وقال الرسول يا رب يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين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 جعل الكتاب وجعلنا معه واخاه هارون وزيرا فقلنا اذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوما حلم ما كذب الرسل ورقناهم وجعلناهم وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الوس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرِيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَعُوكَ إِلِّي أَتَّخِذُونَكَ إِلَّا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَبْرَوْا 117. وقبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب, حين يرون العذاب من أضل سبيلا 118. أرى أنت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا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 124. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا 125. وهو الذي جعل لكم, جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا 126. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَكُم مِّمَّا خَلَقْنَا ٱلْأَنْعَامَ وَأَنَاسِيَكُم كَثِيرًا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فعبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهده به جهادا